وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعة يوم الحادي والعشرين من شهر محرم لعام 1436 للهجرة سيكون الدرس عن الأصل او المسألة الثالثة من كتاب الأصول الثلاثة الشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبشرح الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا قد أخذنا درساً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 مباركس أبزحل في جمعات بقد صالي زي درس نوز دوزل لنا مبال عسر تخلت درسي بس إحنا ولله الحمد والمن مباركس لمو جمعات عدت عسران حدا محرم ورحي شحن 436 هجريه والموافق مالتي 10/4 نوفمبر قلت الشحن 10/4 للميلاد ان شاء الله وقضت علي درسي كنوسد كاب مسحف كتاب نايه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه الأصول الثلاثة سلسة مسرة تاويان زبلا مالتي كمؤون نزاء مسحاب زقلسة الشيخ العلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة بقى الكساب زحلفة بزعب قدقاتنا الشركية وسيدنا نرناسه دماغمتي مصنف زبالو نزاء كتاب ونزاء مسحاب زدرسة مالتي والشيخ محمد بن عبدالوا بن تايبل أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته رب سبحانه وتعالى أبت عبادة ناتو أبت مقزاتو زخون مخلوق كساتف مسؤو أيدلينيو إذي شركس لزخونه رب دي سايبلونيو لا ملك مقرب ولا ملائكة يخون كابتوم ناب زقرب وملائكتات ولا نبي مرسل كمون ولا كبتم انبياء يخونوا للنايزون وسدنا نيرنا رب سبحانه وتعالى نتايدوا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا زين مساجد نربي لننت سرحا ابو اتيخوم مسربي خال مخلوق يتصوع ويبل ماكبي بوتاه سلاز خونانا عباده انبر كمسجد وصخون شرك مقبره مالات ايكونن سلازي بسف يحوب زحالهه درسي قصري عسرته حدا بزعبه شركي تغي سنيره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب زبولو كومون الشيخ ابن عثيمين تشروحه لو ما عند مباركابزن سلسه مسائل ما قد كنت فلطان زغبانا كلاحنا مسلمين الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب بأركس حدثة انتداء رسول صلى الله عليه وسلم يمئزز يقول برسول صلى الله عليه وسلم أمنون رسول صلى الله عليه وسلم زمئزز انتحر كوينو كم أول ووحد الله نحاد ربي قزات انتداء كوينو شركز يبلو وكما يتحدث عن الله وكما يتحدث عن الله وكما يتحدث لا يجوز له موالة من حد الله ورسوله فهي فقه دوني لا يجوز له موالة معلت أي محبة والمصادقة نخفطه معلته كفار نخفطه السبزة فقه دوني م... مسمن مالتي ومن الله ورسوله انصر رب الزخده اي من عاد الله ورسوله نربي تتصارر نحنا حنصلوا لنا كم تصربن رسول الله صلى الله عليه وسلم زسالوه نحنا حا حنصلوا لنا مغنيته خلت انصر بحنسبكم فكم لي يقولون حدا سمو المؤمنين يا تيلو نربي فتو يا تيلو الرسول صلى الله عليه وسلم يفتوهم يا تيلو نتوم صلاتنا يا ربي صلاتنا يا رسول الله ذبحت ايمان لنخبند خركو ينو مالتي ولو كان اقرب قريب ولو مغرب با نا يخل حونا زم بنا يخل مغنيته تو قداي نا يسقان عصمنا نتداول عياده بالله حسب كفر مريصو نربن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتصار يرو ربن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا زصلوو كنصلو خمزلنا ولا مسلم ازخاني حتى ابا انبياكاتي نوح عليه الصلاه والسلام كابو تبريهم كفر سلازمره سلازمرهه زودو والسلام كاب انستم تبريهم نسا هناي كفر سلازمرهه مالتي كمون عليه الصلاه والسلام كاب ام ابو ام تبريهم رحهم كفري سلازم رص مالتي سلازي زخاخه قاتم خيرو اب بل انما ناي ديني مالتي صلا عيدين ندخر كوينو كفرن ندخر الله فيكم كم ترب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جزاء ابا خللو كتفي زبل ما شاء الله يعني زي مرتعو اي زار ابن دليل ان تايلو مرتعو ود ماني مبرهري قوله تعالى في القران مالتي رب سبحانه وتعالى ان تايلو لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر عليكم السلام ورحمه الله Bākhēran amīnum. Aikīt rakbā minika, jubluvum ar rasūl sallallāhu aļālīhu aļālīhu aļālīhu. Antaisi gābaru uzbīyam ziātum da'anī, bērabbī ziām nūn, bākhēra ziām nūn. Ante hirīlna, antaisi gābaru yuāddūna man wa rasūlāh. Ayyīvālūna, vayuhibbūna, vayusādikūn, man hādda allāhu wa rasūlāh. Nētīt salāīnā irrabbi, من حد الله ورسوله مالت بس رب سبحانه وتعالى ابعد وزاته كمون مسرصو صلى الله عليه وسلم ابعد وندحراتيو كابز سب زخن روح قال لنا صلاه رب صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا زخنه بعلو كمان تكفري تلعتي تو علم سترى سو يدكس الله ما لتي كفر زمرص سب كن روح ولو كانوا اباءهم ولو نابتاتهم يخونوا اذا اي جاء طبعا ناب ابو عبيدة بن الجراح صحابي جليل رضي الله عنه يا وريده ابو غزوه بدر ابو مستم كوفارماسيو رسول الله صلى الله عليه وسلم كواجا ابذ ساعات زي جراف ابوين دا ابو كفار كحلي زبو مالتي غدا تبوي ندابلخه له مالتي فني بارك الله فيكم ابو عبيده عامر بن جراح بقى ازن نربن رسول صلى الله عليه وسلم كحارب كقال كو... اس كوغا خمسه انا بعلي ان له اسلمنا انت فلا لنا يدع الحجي مجامله للاني مباشره ابو عبيده عامر بن جراح بقى قتل ونبى كفرين رسول صلى الله عليه وسلم كواقه ماتيو بقى خلط يوم تراخيبهم ابو ابو مص كفار قريشة له عب غزوة بدر كم قوين ابو عبيدة عمر بن جراح مص رسول صلى الله عليه وسلم وقيلوا تبكيسوه بذلك خلط يوم ابو ودن تتعميتم في النهاية لكن اتي مدك القحون زلون اي دين أبو عبيدة عامر بن الجراح أعلن أبو قتيل ومالتي إذا انتهى فل... انت فلا اليوم كفرن إسلم النان فلا اليوم بقاذة آزئة وريد نأدان عامر بن الجراح ربي تسأله أساب ربي تسأله أساب كمون رسول صلى الله عليه وسلم تسأله أساب مجاملة خمزين له ما شلل زبل متكل كم زين كانوا ابائهم أو ابنائهم ولو اتخونوا كفر مريص كابو ختر حق يقبال او اخوانهم كم اوون حواتقه حوي وحفتي زبهان يلن كفر مريص ابسعه تزي خابو ختر حق لك ازي مالك غير دعوا وصوعتنا بسلمنا اين قبره لو مالك يكونن دعوا وصوعت لكنتي انصار الاسلامنا تبغسس كابو خنره حقي لكن ايتردع ان زبلسد دعوهن قبرلول لنا ترديو هلوجن كونيل كانصارنا الاسلامنا تبكيسو خابزي سبزي ولا ولا وجناوي دم حونا او عشيرتهم كفر تمريصوم نور حقي كتب في قلوبهم الايمان نزوم سبات ذعتهم رب سبحانه وتعالى ايمان ثابت يهبون تيمان كويبزبز صحم زله قلينا يكونن ابوخه مستون كفار قريش تصنحون كله الله صلى الله عليه وسلم تصنحون كلهه كلت تبينوا على ما ابو ترخبه اللي غا مالتي تزوج دلق النايدينا الاسلام سلاذ خونه ناي توحيد سلاذ خونه ناي سنه سلاذ خونه ودائ ناي سلفي اصل سلاذ خونه ناي عقيده سلاذ خونه ابو عبيده عمرو بن جراح نبوشا لايبولن رزق خونه متكال وسيد له مباشره كابتوق تراخيم نبوقه الوماتي ما انت سلمنا خب سلاذ خمز قبر سبع زيعتهم رب قذبل دلدل الايمان هبهه الله له يقول رب سبحانه وتعالى وايدهم بروح وايدهم اي بمعنى نصرهم وقواهم رب سبحانه وتعالى انتم تاجروا مالتي اعوتو نربي لهم سلت كم اقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع لهم ان صلى الله عليه وسلم كنت لهم سلاز رب خاني طبعا كلمة الروح القرآن سلسة معنا سلسة ترقم الله القرآن سلسة ترقم الله أبزع يا زياء بروح من وخبر كله الروح هنا النصر والتأهيد يعني رب سبحانه وتعالى أعويت ومالتي وروح له ما سيل الله مزول له مغنياته هوتي نبع له هوتي مغنيته حدث بزئ ایمان هي تبلل ولا به هو تنتلبزي ابزع علم زي ابزع دون ازيان تحلو انت خطقمي بزئ ایمان ما درس قال اي ترغمو الروح ايضا القران الكريم الروح بهلي زي من باب فائده خطوصه مالتي مغنيته رب سبحانه وتعالى انتايل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا زي اب سوره الشوره ايه 50 قلت زمال اغتي أوردنا الكازل لنا كابنهنا روح يوئلو روح مالدنا زو قرآن روح إلو مغنيات قرآن هوتنهنا كم ون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا سالسان ون الروح أيضا جبريل عليه الصلاة والسلام ترقومي الروح رب سبحانه وتعالى بسورة القدر تنزل الملائكة ها شباب والروح يعني ملائكة ورد والروح جبريل عليه الصلاة والسلام أبسيح أن ملائكة فليا بيلو تقسوه ملائكة وردية تذب النيرو أخلي نيرو لكن ملائكة يورده كمون جبريل نبينو تتقسو مغنياتو شرف كمزلو زيادة يرد أنه خب كل ملائكة تذغربنا برب سبحانه وتعالى جبريل بخوة امين الوحي نايم الاختي وحي أمين كوينو مالتي أبسيح أن رب سبحانه وتعالى نظام سب ايمان زعاتهم اعوتوهم من منتي نحا دا كافر انتداك التالل ماتيو وينسلمناق قد عند حرمصيو دمبرز كيبالوم ا ماتكل كانزو اسدو اسودماني كابو يروحقو كوغا اتماسيون يواقو وين ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار كما يقول سبحانه وتعالى أم انتهى يأتوهم مالاتيو زبز الدنيا أعويتوهم أب آخرة دماء انتهى قبر الله مالاتيو بآخرة أب جنة يأتوهم أمو خاني نزر ألم أب جنة بزيموت قمة رضي الله عنهم بزي سروحوا دماء رب سبحانه وتعالى فتلكم يأتوهم رب خفتولك أخو الله خاني كالي لا يكونن رب نقول ورضوا عنه بتي اعدال لهم زلو قيامه مع التدماء فتم اليوم صحابه رضوان الله عليهم غنم ندمه رضي الله عنهم نبل ربي يفتولهم اولئك حزب الله اذا اتو يوم حزب معي ربي اي عباد الله حزب الله مالت عباد الله حزب الله ألا إن حزب الله أي بمعنى ألا إن عباد الله و أهل کرامة هم المفلحون أزوم ناي رب سبحانه وتعالى بارد خونه زياتا بكعوت فيهم سلزي دخون يخون كافر سلاعي صلى الله عليه وسلم فتص ام ايجام الوانيوم شلال ايب الوانيوم مغنيات فتوتنا يربي العلو خليو فتوتنا يرسوس الله عليه السلام ونبدو حري فتوتنا يربي زياب سورة المجادلة الرغباء آية عن كاسك وصري عسران كل قال الشيخ من عثيمين اب زياب خشرح اخولو الشيخ من عثيمين انتايبل اي المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه هو الولاء والبراء اذا سالسيت سنت بي حزنا ازلنا كن فولتوز جبانا انت زبل علم الله مالتي الولاء والبراء نربي الكات فوتو نربي الكخاتسونه نربي الكمسلاون قالوا ابجنا الاسلام ازو وحده الديانات والعياذ بالله حاجه نخن كل هاي مانات حاجه خونا له ويلم نسمروا لكن رب سبحانه وتعالى لكم دينكم وليجي نزبل. يعني ناتي دين لن ناتي سنة لنبلوم نزوم كفار قريش لكم دينكم ناتكم دمه ما نتعلكم ناتي دمه ما نتعل لن رؤسز خالة بينوا خبخوم فليز بلو توحيد سلزل لننحنا مساقما يكونن بلوم فالرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل كافر ومشرك كافر الرسول صلى الله عليه وسلم من كل مشرك تبرئهم كيف يقولون نربي لنا دماني كنت سأل أمي نزوم كفار والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة بزعبة نربي لك نربي لك هتسأله نتوم يربي نربي لك بزوح آياتها بقرآن له نزيز حبر معلتي قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهلوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا سورة آل عمران آية قصر مئة عصر تشمونتا يا أيها الذين آمنوا أنتم برب زآمنكم بالرسول صلى الله عليه وسلم زآمنكم بقرآن زآمنكم آخرة معلتي تصبيكم زلابا آخرة زآمنكم لا تتخذوا بطعناتاً اي حدف التاو مسترتبوا بطعنا نبلو مالتي سلازي مستركم ايتهابو نظوم كفار كان فتوتي ايتو سادوهم السومو كان لاتسادوكم السوارتكم كتفتوهم مالتي لا تتخذوا بطعناتاً من دونكم اي من غير ملتكم هايمانتكم قدفو نبكال هايمانوت جلاقسا لسه بزيفتاو غيركم مستركم ما لا يالونكم خبالا اي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم كل جيزه يالونكم تسفكونهم كصعوريهم مالتي يالونكم مالت هم كصعور مالتي مالت الشر والفساد كل جيزه نشر نملم نخفعت كل جيزه سعورلو سنزي سغاتكمسي كابزيون كنت روحو قوداي زلكم بري نزيعاتهم سخن فتو تغيركم مستيركم اي تعبهم مغنياتو كلت عن سعر كابو اي يقولن ازيا بصوره ال عمران رقبه ايا يصرخ اندي مالتيو 110 شمنتن وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين سوره المائده ايه 75 حمسا حدا ايه 51 ابذا ايه ربنا سبحانه وتعالى انتئب لنا له ما لتي يا ايها الذين امنوا يسوء مؤمن ساعه مالتي كاب صحابة جميركا هزبي نخلوا هزبي رب سبحانه وتعالى يسوعا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء نيهود النصارى فتوتي تكبروهم فتوتقوا ما يكونون سلاعتقوا مهم بعضهم أولياء وبعض أمنا حدوا مفاتويهم يهود النصارى نسلم الناطفوخ بها لغة اللغة أني تحبوا بوريا يهود والنصارى كاب أم راح اقو ابدين زماكم مسرقكم يساحبوهم بيدينهم كتسلقو مالكم حجبهه سبحان الله اي حولاتنا جاي اليوم كافرون رب سبحانه وتعالى دا فلا تغلو وجه مال غيرك دا قبر بالله لك عدنا عندهم المهر تنهان ديوم مسارح تنهان ديوم إذن هذه الدنيا زملكتي أبي الدنيا تماهر لكن ابتاء هايما نوت قن بهايما نوت إذي توحيد سلسلة كان ربي الكهات سؤالهم على كمالتي رب سبحانه وتعالى كفاري لهم كنت رب سبحانه وتعالى أزولهم لم يكن الذين كفاروا شوف كفاري لهم أسلموا يبالهم لنا من أهل الكتاب والمشركين ونفكينا حتى تأتيهم البينة وقلت أن أخبرنا مقبال أبي مربي سبحانه وتعالى إذن يوم كحد يوم كفار يومي لنا فبقى يهود ونصارى قمنا بتبقي سنة أغنفوتهم بالدينهم لسا عبزوا وقت نازغاني يهود والنصارى دينهم كتاب وريدهم عندما يقولون والعياذ بالله جا قبره لو مالتيو لكن لا اتي نبعزون زلنا ارحس النار ارحسكم نحن بدينكم نحن بديننا ولا حنتي جسالي ابنان اندحره له ابسعه تزيزي مسؤوم قوين الله ولا يمكن نكفار ابحق الله ويلوه اعفو مليك الغزارة إلا خون اخونا اللو سبزي مغنياته زيزي نربي زحس زي وزلوه نقرآن رب سبحانه وتعالى كفاري لهم لكم دينكم وليا دين نأتكم حيما نتعلكم أنا قناتي حيما نتعلم لهم من رسول صلى الله عليه وسلم إذا قد يفقل والعياذ بالله أنت قبره ما لاته هذا إنايبه إذا وحدة الأديان تبل إذا أنت أنكغ الله والعياذ بالله كل دين حدخون له لهم تبقصه له ما لاته والعياذ بالله إن الله لا يهدي القوم الظالمين رب سبحانه وتعالى قنع من قد يحبروني نزوم عمزتي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 أبزعون رب سبحانه وتعالى انتعيدوا القرآن يا أيها الذين آمنوا أتوم مؤمنين نعني سوء الظلمالتي أتوم بأيز آمنكم مؤمنين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً و لعباً أتوم نهائمانتكم لا تسازوا سدوا إذوم حجشتي زحجت تزلوه بدين الإسلام كومون دساوة تزلوه نزعاتهم كم فتوتى اتبعوا الرمصراتهم يوم يبل الله رب سبحانه وتعالى من الذين اوتوا الكتابة قران يريدون مز يهود و نصارى لكن ديننا توم منحرف ابزو دين زباهي لن ابغى مريت بجهك اسلمنا رب سبحانه وتعالى انت ايد ومن غير الاسلام دينا اشب فلن يقبل منه من الخاسرين جكادين الاسلام قد يف خالدين زمارسه ربي اقبلني لنا ابا خيره ما خفتم تفؤات ديننا لن يخيب كما ان رب سبحانه وتعالى تعالى ان الدين عند الله الاسلام قبل نزل له ربي هي ما له تعلق قال تقولوا اسلمنا ترى ربي يقبل اتم مؤمنين ربكم فرحوا يبلال الله ابتقدامتي امنوا لوصوعهم مؤمنين زغى شرفي بدي حريد ما وتقوا الله ربكم فرحوا يبلال الله ربكم فرحوا لدحر زياتهم اي تقيدوا فتوتي اي تكبروا صلاتنا تيهم صلاتنا الله عليه الصلاه والسلام هم رب سبحانه وتعالى وتقوا الله ان كنتم مؤمنين انتبه حكم مؤمن كونكم صلوا ايمان الله اننا نبالكم كل نفثه ومينا تشلكم ازي تكرعوا زرباي ايمان مسكفري بحنسب كوكو ايقولون هذا مؤمن يسيلو خذيهم كآخر حق قال له ما لازم اب هايمانه زملكت الدنيا نقدي زخلوا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خموته خلوه درع والدته ابزون صنحه سقم ربع الزغناس قام هي بمنا حد يهود له وقال ثاني لهم الله صلى الله عليه لكن زلو بهيمانات باهمانوت كمسواه اللوغين كتسألهم اللكامالتي إذا آزياب سورة المائدة عن رخباء آياء قسرية حمسان شوعة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتقذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم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 رب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أتم مؤمنين بأي زآمنكم برسول الله عليه وسلم زآمنكم بقرآن زآمنكم عندما تقول عن هذا ما تزازاله وإذا ما تخلقه للمالذين عندما لا تتخذوا آباءكم نبوتاتكم كم فتوتئتوا سدوهم وإخوانكم كم هو نحواتكم اولياء فتوتي مالتي نستحبوا الكفر على الإيمان انت دانه كفر مريصوم كفر فتوم لعلي ايمان ندح سريع ومز الكفر مالتي بقى كما يجروم ايمان على لنا خبلوا كفر زي سبب فتول لو بز كفر زي ربي صار رصد ما خلصوا يزلكه كنت ربي ز صلو ونحنا ون كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا ونحنا ونكن صلوه يگبا ومن يتولهم منكم فتاوي غيرو زوس دومسبكن فتاوتو تگرو زوس دومسب فاولائك هم الظالمون از يوم عمس يوم, عمس يوم عمس ومساعدتهم دست سندابولو انشرح الصدر غيرو معلتي ابزي ساعتزي ابكفر خبصوحو خيلي كم اوان ايمانوان كو قدل اخيلي ككم كونتاتو ازي علماء زفردوه معلتي والإنكانة آباؤكم انتا دا اخوينو مزوم عبوطاتكم انتاين دحرقوينو انت انت انت انت معلتيو وأبناؤكم كم اوان دكوخوم وإخوانكم كم أون إحواتكم وأزواجكم كم أون أنستكم وعشيرتكم كم أون مالتي أزماتكم مقرباكم وأموال اقترفتموها أي جمعتموها قزب زاكركم ودحر عجبوكم ألو زيعتم كل مالتي وتجارة تقشونك سعدها كم أون زيعة تجارة زيعة واذا يعني انتهت فرح لكم معلتي خبزة تجارة كي توزع خوف كي لكم هجرا ندحر قدفكم وعلى الله عليه وسلم نكفر نواقع أي ومدحر لكم قدفكم ومنتداء خوف لكم ازينا ايمان صراحة يكونان الو ومساكن ترضونها كم قول مساكن معلتي قزة ترضونها دس سندابلوكم تقمتو هي البويت الفارهة أنزبه لها بالله تعتمالتك تحبون تسكنونها وعدم الهجرة أو الجهاد أبقى سأخونك وفكتبون دحر دسدب لكم كوينو متشكو مزي تعيموكم للرسول صلى الله عليه وسلم نعوه هجارون دابلوكم دحر أبي خمم كم أول نعوه وقع نخيدي لو ما رسول صلى الله عليه وسلم كؤزوز وخلوه انتداء أبي خمم يقولون <تصفيق> بحرفاتكم أحب إليكم زي آتهم بحرفاتكم كوينهم من الله قاب ربين لعلي تفوتوهم تقوينكم ورسولي كاب رسول الله عليه وسلم وجهاد في سبيله كاب جهاد من أنت من قد ربك تواقع هذا يعني باتي ناتو شروط وإذما وعل كل سفير زلو بحق انتداء جهد ماتيو مالتي ابزي ساعه تزي حدا سب انس مصبخو زبل كم اون دا كان يعجبوني له وزعتهم دم ما كفرهم زلو كفار قريش مالتي ابزي ساعه تزي ابو هاي خن دا كان هاي خونو حوات كانو خونو كمونان صغا كمون مغرب هاك اديف كان نربي فاتخه هجران تزي كركا وي مسرسو صلى الله عليه وسلم حرزي تواكيكه زي سر حزي نعم مؤمن نعم صراحة يكونوا اتقوا الله الهم رب سبحانه وتعالى ربكم فرحوا يلو ربي أزها خيروهم إذا أردتكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إذا أردتكم وإذا أردتكم أردتكم وإذا أردتكم تتسببوا حتى يأتي الله بأمره ما لديه حتى يأتي الله بفتح مكة مكة حرقة ودسها فعماتهم كيتتعزوا امينهم كيطبها له بحجو ابزا تنكرت زلا كلات انت تيمانكم كاتبه للرب سبحانه وتعالى نتم امك زي هاجروا كوفيلوم زنبرو خمز والله لا يهدي القوم الفاسقين رب كما قلت ذو سؤال ربي كنع من قدي اي كحب رموني كما قلت ذو سورة التوبة قلت اي اخونا اللو امالاتيو مبال اي وقال عز وجل قريبا لأخو قلت اي سلسة اغطري فانا اللو امالاتيو وقال عز وجل كمهن رب سبحانه وتعالى امتايلو اتَّخَذَ نِسَاؤُكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّىٰ أَبَدًا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ آيَةُ 4 كَمْ كَانَ رَبُّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنَا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ سَبَقُوا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ مُصَدِّقِينَ بِالدِّينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مِثْلَ نَبِيِّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ نَحْنُ بَرَاءَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا كمتمتو 그죠م زلخوم اصنام انتم تعبدون زلخوم طاغوت كابزي امون نزاخون لنا كفرنا بكم باخكم كحنا لنا بربينا نامن زبلوا نبي الله ابراهيم مس زبم مستمؤمنين كينهم زبلوا زربا اذا رب سبحانه وتعالى وبدا مالت يعني ظهر قلت له وَبَدَى بيننا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ والبغضاء اتي قلتوا اخوان الله تسأل ايناكم على لنا نربخ النبل نبي الله إبراهيم مستوى مؤمنين كوينهم تزاربوا وزاربوا زي سبقا بناتكو خونكم يقبعكم وقبلوا معلتي ابدا نزر عالم دم. ما تسأل ايناكم على لنا كساب لكن حتى تؤمنوا بالله وحده زر عالم كفر تمر... تمرزكم نزر لكنها تتوحيد تتملسكم حتى تؤمنوا بالله وحدا بحد ربك سابتأموا توحيد تنهر حسكم من قدر رسول صلى الله عليه وسلم تنهر حسكم ابدا ساعة تجي نفتوكم ما لدي زياخة بسورة الممتحنة آية قصره أربعة سيترك ولأن موالة من حد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف كل غيزه انت دا حدا سب نتيص لاينا يربي شللزم لو خيونت ويدمان دحر يفاتوه خيون ويدماني مجاملان دحر زغبرلو خيونو عبدين مالتي ابو حيمانوت ازي اكبر دليل عبد للخوني لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان, الإنسان وشيئاً هو عدو لمحبوبه ونأتي بحمق ولتقلنا خالي ترافون معقولة يكون حدا سبب نتيز فوتوه سبب كمنا عبنة معلتي بتيز فوتوك حدا سبب من دحر ماتيكا ماتي ماتي معلتي بسببزي تمتعنا تبلو. ولله المثل الأعلى ربي فوتوه يخبلك بربي زمتعك سبب كتفوتو خطوه يزلك بربي وان ما نربي يصالخها نربي يصالخها بكون نسحن ما اتصلولك بربي سلاه صلوه مالتي سلاذي نربي فوت لهو دا بالكاس صرنا يربنديو انصرنا يربنديو نمتا خابو زيت سرحو الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال كم يغرنا ان احنا نسوم كفار نعوثم عوثنا ام ديناخه بحقيتين حدثا وانت دا تعوثكم كينكا كم اون مسعathom رد حريوم تخيت توينكا ابتي تفات كلوا خلو بحسابكم كينكا مسوم حابيركا تفنحركوينكا ازي ومواد وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها موادتهم فتجده يواد يواد يواد يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق يسا بزبقاء بكل بزخون استفال عليهم من قدي كم يقرم كمزفطوة كفار يصعر المفروض كابزي أوم كبرة نيرو والعاذ بالله وهذا لا شك ينافي الإيمان, ينافي الإيمان كله أو كماله اذا ما ايمان كله خيد كله يخاين واذا ماني تي ايمان مولا يالن فالواجب على المؤمن معادات من حاد الله ورسوله فالواجب على المؤمن معاده معادات نعم من حاد الله, الله ورسوله نتي صلاهي رب صلاهي رسول الله صلى الله عليه وسلم زخونا خل صلوه يزغبنا ولو كان اقرب قريب اقرب قريب اليه ولو تزقاله بيخن نبا ناملتي وبغض وبغض نعم وبغضه والبعد عنه خنر حق يقب كنت صلوه يقب خنر حق يقب نربي لنا مالتي ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق ازغل نصيحه خن هبو كن مخرو دعوه نابسلنا خن نسلمنا يصاررالو دعوا عند خرزاي كيبالكوينو صاوعنا نسلمنا زي كوبال توقوينو كابز حاليفون نسلمنا خصارر خدسأرى... عند هرته بقيسو ابز ساعات زي كتصلو اي زلكا زل ولا سلاما ويخون تكفر حزوا زلو كتصلو لكا مالتي. لكن سلاما سبتوقوينو قدم كذا دم دعوا قبرلونا نسلمنا مالتي ازي مالت نبس المنا نخاءتو ويكونوا نعمان قدس المنا خعزقا كتفتو اللقاء لك ثلاثي أبزي كلتئو كقارات شوائكليني حدث ابتو كوفري خندتسالك هالله إخاد ماني نبس المنا تسوع سلقا مغنياتو خمعتو ميتو نزر ألم يا شباب أب جهنم يخاءتو العياذ بالله ثلاثي نتسأل أمينا مالتقل تساوعتها ينقبار لهم مالت ايقونا أي بل إنما تساوعت نقبار لهم كوفري حزو موزو لوقن كحدث كمرتو نزوم سوازياتو ممكن تسأل أمي قباء سلزا درسي أبزا تأكل ماتيو أكتفي بهذا القدر سلسة معكم وني جزاكم الله عني خير الجزاء بلكم مالاتيو هذا أصلى الله سلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين